اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من فلان ابن فلان واحزابه من خلائقك ان يفرط علي احد منهم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا اله الا انت